قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتُبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارت ان كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما مالك لا تأمنا على يوسف مالك لا تأمنا على يوسف وإن له لنا صيحون أرسلهما على غدير تعويي العب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به